ويستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثرا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 الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءاً وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات